بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسف إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسف إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس بخل الذي يوسوس في صدود الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس